افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَن بِهِ جِنَّةٌ بَلِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ بَعِيدٌ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ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 وَلِسُلَيْمَانَ نُرِيحُ غُدُوها شَهْرًا وَرَوَاحُهَا شَهْرًا وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ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 فَأَعْرَضُوا فَأَغْصَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَفْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ Zələk gəzəyəni həm bəmə kəfərəm Və həl nəjəzəy əllə kəfərəm Və jələna bəynəhəm və bəyinəl qurələtəyib qurələtəyə qurəl zəhərəm qədərəm سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزقه ان فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِم إِبْلِيسُ وَنَهَى عَنْهُمْ فَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 وَلَْ تَرائِذ الظَّالمُونَ مَوقُوفونَ عِن دَ رَِّهم يَرجِعُ بَْضهُم إ بعضنقَوْلَ يَقول الذي نَستُضَْفُ يَقول الذي نَسْتُغْمفولَّ نَستَكبرَروا لَْلا أَنتُم لَكُ الن قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ان نحن صددناكم عن الهدى بعد اجاكم بل كنتم مجرمين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 وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قُلْ إن رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا 국민 qaray risks, itibəli qədərlətəli, qlısı qarxıq faith-sh laqffərivBBədir.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 والذين يسعون في اياتنا عاجزين اولئك في العذاب محضرون قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر سَقَطَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ الَّذِي يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ إِنْ كُنْتَ وَلِيًّا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مؤمنون فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النار التي كنتم بها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 أَ يَصُددَّكُم عََّا كََ يَعْبُدُ أَبَاءُكُمْ وَقالوا وَقَاوا مَا هذاََا إِللاا إِفْكُم مُفْتَرَهُ وَقَالَ qal əl-ləzində kəfərələl həqq, ləmə jəəəhəm إِلَّا həzə əl وَمَا səhər mubin Və mə وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغَهُمْ مِّنْ إِعْشَارٍ مَّا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نكير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 مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُ مُتَنَاوِشُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريد